اور الباب الرابع الذي عقده لي هذه الاداب وقفنا عند السابع الادب السابع وما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى السابع وما وما بعده اثره مذكور في علم المصطلح النظر فيه باعتباره البحث المسائل والنظر كلام العلم يكون في كتب المصطلح سياتي معنا ان شاء الله تعالى جهه التفصيل وهنا نختصر كلاما قصرا ونبينا المعنى الذي أراده على جهة الاجمال قال رحمه الله تعالى الكتاب والمقابله على اصله صحح الكتاب والمقابله يعني ينسخ اولا كتابك ثم يقابله عشان ما يكون بماذا بالمراجعه مره ثانيه ينظر فيه أخرى إذا الكتاب والمقابله على اصله الصحيح على اصله الصحيح او على بمعنى ماذا بمعنى ان الشيخ هذا عنده اصل صحيح والاثر الصحيح هذا كيف جاء ليس من ببط بعض فلان ولا فلان وانما ماخوذ ما شيخ عن شيخ اخذه شيخ عن ش... يعني صحح النسخه على شيخه وشيخه على على ش... هكذا الى البخاري وبهذا تأخذ أن التصحيحات والقراءات السمعات اليوم هذه لعب لعب ليست ليست مثمره ولا ولا مفيده الا انسان كسول لا يستطيع أن يقرا البخاري فيحضر مثل هذه من اجل ان ان وإذا كان كذلك بالنظر يكون هذا الاعتبار أما أنه يصحح نسخه هذا لا يتصور لا يوجد أحد الآن يصحح نسخة إلا باعتبار الشروحات وأما أنه يوجد هذا ان يوجد فقد يكون واحد في المليون مثلا وأما في جهه المغرب هنا لا يوجد التصحيح على على المشايخ بهذا الاعتبار نسخه مصححه على على نسخه شيخه إلى ماذا إلى ان يصل الى البخاري مثلا هذا في مثال كالبخاري فكيف بغيره من الكتب لا يوجد قطعا هل يوجد احد عنده نسخه مصححه بالسند إلى الى ابن جرير بتفسيره او ابن كثير لا يوجد هذا ابدا لا وجود له وانما يوجد باعتبار ماذا باعتبار النسخ باعتبار الشروحات فالمتون كالصحيحي مثلا ياتيك النووي يضبط لك المسائل هذا روى كذا في عصرنا وهذا إلى اخره هذا الضبط هو المعتمد فيروز في كذا قال قضع يظهر كذا قال فلان فقط اما شيء اخر فله وجود له إذا علمت ذلك يريد لا تضيع وقتك في هذه المجالس التي قال فيها انه يقرا فيها البخاري ومسلم من اخره وفيها سنن كل هذا من اللعب ومن الامور التي شغلت الناس الآن لان وجدوا أن العلم شاق والنفس إذا اذا وجدت ان العلم شاق حينئذ تسلك ماذا تبحث عن الاسهل ولذلك قلت لك لا تبحث عن الأسهل وانما تبحث عما ينفع والذي ينفع قد يكون شاقا وقد يكون سهلا لا اشكالا في قد يكون رسلا لكن دائما السهل ويحضر مجالس وقرانا البخاري ثم مسلم ثم الموطا ثم المسن ثم الى اخره كل القراءات والسماعات ولا فائده منها البتة ان الطالب العلم لا الا ما ينفعه واما هذه وان وان جاء وحضرها الوف مؤلف من طلبة العلم هذا لا لا تغتر بكثرة الهالكين وإنما عليك بماذا بالذات كيف كيف نسير انت تسير في طريق الى تحصيل العلم وغيرك يسير قد يصل بعضهم قد لا يصل اخرون والذين لا يصلون هؤلاء اكثر من الذين يصلون هذه سنة الله تعالى في بخلقه يعني من ياخذ علم احمد مثلا اخذ عنه اولوه مؤلف من الذي بقي علمه ومن الذي بقي نقله عن علم احمد وعلم الامام احمد وكذلك قل في سائل أهل العلم يجلس عندهم الكثير والكثير والذي يضبط علمهم القله ولذلك العلماء في الامه على على قله قال هنا اذا اصل صحيح أو على شيخ وهذا الشيخ يكون قد ضبط هذا الاصل على شيخه وشيخه على على شيخه حديث يصل الى الامام البخاري ما عدا ذلك فليس فيه ماذا ليس فيه الا جمع النسخ أو النظر فيما يتعلق به الشروحات فياتي ابن حجر رحمه الله تعالى لا شك ان زمان ابن حجر كان عندهم هذا موجود لكن بعد ذلك بعد القرن السابع الثامن هذا لا وجود له, لا وجود له قال فينبغي لهم حنين لنصحها او قابلا على اصل صحيح او على شيخ فينبغي حنين ماذا يصنع ماذا تفعل قال أن يشكل المشكل شكل الكتاب اذا قيده بالاعراب ويقال اشكل الكتاب كانه ازال به اشكاله والتباسه يعني بعض الالفاظ حنين هل هذا مبني للمعلوم أو مغير الصيغه قد يختلف المعنى واذا كان كذلك حنيد لابد من وضع ماذا من وضع فتحة على الياء يضرب أو يضرب لابد من وضع ماذا ضمه على على الياء واما عده يترك لا يحتاج اليه لا يحتاج له. انما الاشكالكم في ماذا في الياء يضرب أو يضرب واما كونه يضرب, يضرب هذا لاشكال فيه لا. إذا علم اوله علم ماذا علم ما قبل اخره اذا يشكل او يشكل المشكل فيما يلتبس على قارئ هل أراد به كذا أو أراد بكذا هل هذا مضاف أو ليس بمضاف هل هذا ممنوع من الصرف أو ليس ممنوع من, من الصرف فما كان ممنوع من الصرف نضع ضمة واحدة فقط واذا كان مصروفا وضع ضمتين وهكذا قال يشكل المشكل ويعجم المستعجل يعني الحروف التي لا فرق بينها وبين غيرها الا بماذا كالجيم والحاء كذلك الجيم والحاء فئات بماذا بمن نقطة نضعها تحت الجيم والحا يتركها كما كما هي ويضبط الملتبس هو قريب من من المشكل قريب من من المشكل وقد قال بأنه اراد به الملتبس الذي لا يكون إلا بالسماع عند اهل الحديث ضبط الاسماء اسماء الرجال بالسماع وان كان ضبطه بالكتابة ونحويها لكن في بالزمن السابق يضبط به بالسماع لابد من سماع لابد من سماع قد يكون هذا اعم من المشكل ويتفقد مواضع التصحيح يعني ما ما وقع التصحيح الذي وقع فيها ماذا وقع فيها تصحيح اراد كلمة فاتى بها به بكلمه أخرى يعني ابدل ذالا بالذال أو ابدل الذال بذال هذا تصحيح أو ترك كلمة قال رحمه الله تعالى واذا احتاج ضبط ما في متن الكتاب الى ضبطه في الحاشية وبيانه فعلا وكتب عليه بيانا اذا احتاج الضبط إلى أن يكتبه في الحاشية يعني البياض الذي يكون يمنه أو يسره أو في اسفل الصفحه اللي اسمها ماذا يسمى حاشيها يسمى حاشية. إذن إذا اذا احتاج ان يضبط بالكتابه كالاسماء كتبه فيه في بالحاشيه او كتب ماذا بيان كتب قد تحتاج هو قال وكتب عليه بيانه يعني في الحاشيه وكذا ان احتاج الى ضبطه مبسوطا في الحاشيه وبيان تفاصيله وبيان تفصيله مثل ماذا أن يكون في المتن اسم حريز حريز هذا يختل الجرير حريز لا بد من ضبطه فيقول في الحاشيه كالسابق وهذا موجود حتى في الشروحات يقول هو بالحاء المهمله وراء بعدها وبالياء الخاتمة بعدها الزاي هذا ضبط بماذا بالكتابه هذا يحتاجه احيانا فيما قد يختلط على طالب العلم بالحاء المهمله يعني غير المعجمه غير معجمه احترازا عن الجيم والخاء وراء بعدها وبالياء الخاتمة أي آخر الحروف هذا وصل لازم لها لا ينفك الياء معلوم انها خاتمه العروض بعدها الزاي فهو حينئذ يكون ماده أو هو بالجيم بالحاء المهمله صرح حريز او هو بالجيم والياء الخاتمه بين رائين مهملتين صار ماذا جرير اذا فرق بين حريز وبين بين جرير على وشي بوزانيكا شيبوزانيكا ثم قالوا قررت العادة في الكتابة بضبط الحروف المعجمه بالنقط يعني يوضع على ماذا نقطتها وأما المهمله فلها علامات اذا الحروف المعجمة هذا لا يشكان ضبطها يكون بماذا بالنقط ش يضع ثلاث نقاط ج يضع نقطه خ لكن المهمله س والحاء والرا هذه يختلفوا فيها تلافوا فيها في كيفيه ضبطها يعني كيف تكون قال وام المهمله فلها علامات فمنهم بعض العلم من يجعل الإهمال علامة يجعل الاهمال علامة ولذلك قال ماذا المهمله الاهمال يعني ماذا من النقط لا يوضع لها نقطه تركها يعني اذا واضح انها ماذا انها ح وهذا الذي جرى عليه العمل أولا سين ما يوضع لها نقطة لا فوق ولا تحت وكذلك الح وكذلك الراء اذا اهمالها علامة والعمل على هذا هذا ما ما يكون قال ومنهم من ضبطه بعلامات تدل عليه من قلب النقط قلب النقط شين يضع ماذا ثلاث نقاط فوق إذا كانت سينا حنقدر نوضع الثلاث تحت هذا موجود انا لك تراه في الكتب القديمة وهذا التسميد منهم هذا في المخطوطات لو لو تليتها بتحقيق مخطوطاتها وقراءاتها هذه سين النبي عليه في الكتب السابق مخطوطات هذه صار بعض غراما عنده على كل بينا ذلك فيما سبق إذا كان السين هذه مهمله عين اذا الاصل فيها ماذا اهماله لا يضع لها نقطه لا فوق ولا تحت لان لو وضع فوق ثلاث نقط صارت شين لكن يجعل لها علامه انها سين يبدل يقلب النقط بدلا من أن يكون فوق الذي هو الشين لان ليس لا يقابل الشين للسين فان يضع النقاط الثلاث أسفل فصارت ماذا سينا علامة على أنه اراد السين فعند إذا قرأ القارئ لا يقول هو اخطا هل هو اراد ان يكتب شينا ثم اخطأ نسي فكتب سين لما يضع النقاط تحت السين حينئذ يؤكد أنه ماذا أنه لم يحصل تصحيف لم يحصل تصحيف هذا فائدته قال هنا بعلامات تدل عليه من قلب النقط أو حكاية المثل يعني لكتابتها بكتابه صغيره مثلا سين كذلك لو كتب سطر كتب ماذا سطر أو سيف كتب سيفا كلمه سيف حينئذ ماذا يضع يكتب تحتها س هكذا صغيره تحت السين يعني يؤكدها لالا يظن الظان أنه ماذا انه وهم فيكتب سيف ثم ياتي تحت السين يضع السين صغيره هكذا تاكيدا على أنه اراد ماذا اراد السين قال أو بشكلة صغيره كالهلالي وغير ذلك كالظفر الهلال يضعه تحت, تحت السين اذا هذه ثلاث علامات اولى على المهمل أولا الاهمال وهذا العمل جرى عليه ثانيا يضع النقاط يقلب النقاط يقلب النقاط ثالثا يضع ماذا يضع علامه صغيره كظفر يسموا عندهم تكون مقلوبه تحت تحت السين فيكتب السين ثم يضع علامه هكذا كمثل الهلال لكنها مقلوبه قال الرحمن تعالى وينبغي ان يكتب على ما صححه وضبطه في الكتاب وهو في محل شك عند مطالعاته أو تطرق احتمال صحه صغيرة صح, صح يعني اذا اذا قرأت كتابا وشككت في كلمة يحتمل انها ماذا تم خطا من النسخ يكتب صح يكتب يكتب صح صغيره ليس كبيره من أجل ماذا يعني هو صحيح لكنه شك في في ثبوته وهذا قد يجري انه تكون هذا منسوب اليه لكن تشك ماذا أن حصل نوع تردد في نسبة هذه اللفظه الى الى صاحب الكتاب او لا فيضحي نيدا شك في صحه كلمة والاصل صحتها يضع الصح لكنها صغيرة ويكتب فوق ما وقع في التصنيف أو في النسخ وهو خطأ كذا صغيره يعني إذا جاءت كلمة وهي خطا كيف كيف تفعل تكتب كذا كذا صغيره ثم تكتب الصح في موضع اخر قال كذا صغيرة ويكتب في الحاشية صوابه كذا صوابه كذا اردت كلمه خطا في تصحيح ونحو ذلك حين يقول كذا وموجود الى يومنا هذا وكذا في النسخة الاصليه كذا في المطبوع وتصوب صوابه كذا لكن ليس كل أحد يصحب انما الذي تمكن من من العلم قال ويكتب في الحاشيه صوابه كذا ان كان يتحققه يتيقنه وإلا فيعلم عليه ضبه ثم فسر الضب ماذا وهي صوره راس صاد صوره راس صاد صاد هكذا تضع ماذا الصوره الصاد اولها مع السين ثم تترك البقيه تترك البقيه عينين ماذا والا فليعلم عليه ضبه وهي صوره راسي صاد مع السنة تكتب فوق الكتابة غير متصلة بها فإذا تحققه بعد ذلك وكان المكتوب صوابا زادت تلك الصاد حاء في صح وإلا كتب الصواب في الحاشية كما تقدم يعني فيما لم يتحقق فيه ان تم خطا يريد يكتب ماذا صاد صغيره سنه فاذا تاكد بعد ذلك انها صواب اكملها فصارت ماذا صارت صح, صارت صح قال واذا وقع في النسخه زياده فاذا كانت كلمه واحده يعني تكرار تكرار وقال انس انس يريد ان صار تكرارا تمسح ماذا تضرب على اي كلمه منها اهل الحديث واهل العلم لهم مقامات في هذا واذا وقع في النسخة زيادة فان كانت كلمة واحدة ليست بسطر او اواسط قد يحصل التكرار هذا انسى وانت تنسخ وانت تكتب احيانا يذهب البصر فتظنك لم تكتب فترجع للاول فتكتب تعيد سطرا يحصل ولا يحصل يحصل والنساخ كما ذكرنا سابقا بشر ولذلك قال الشافعي اذا ما وجدتها ملحقات وحواشب الكتاب فتتهم معناه ماذا انه صار معصوما كل الكتاب يكتب من اوله لاخره وهو على الجاده قال فله أن يكتب عليها لا يعني الغاءا لها لا ليست نعم لا يعني هذه الكلمه تلغى وأن يضرب عليها يضرب عليها الضرب شطب يعني يمسح ثم ماذا سمى ضربا اذا جئت لكلمه وضعت عليه خط يسمى ماذا يسمى ضربه يسمى ضربة. لكن خطا خفيفا أفضل من من الحكي قال وان يضرب عليها وإن كانت اكثر من ذلك ككلمات كلمه واحده هذا أمرها سهل تضرب عليها مباشره تشيل ولا تشوه صوره الكتاب لكن لو كان اكثر من ذلك كلمات او سطر او اسطر فانشا شاء, شاء. اذا ثم خيارات فانشا كتب فوق اولها اول تلك الجملة هي الزائدة جمله كامله او كلمتان او سطر اين لماذا تصنع تاتي الى اول الزياده اول السطر فتكتب ماذا من او تكتب لا اما لفظ من او لفظ لا وعلى آخرها الى يعني تشير الى ان هذا زائد الصلاح من لا ثم تاتي الى اخرها فتتضع كلمه ماذا الى معناهما هذا ان هذا السطر زائد او هاتان كلمتان زائدتان قال ومعناه من هنا ساقط الى هنا اما في الاصل أو في السماع ثم قال وانشا ضرب على الجميع بأن يخط عليه خطا دقيقا يحصل به المقصود يعني انشا يأتي لهذا الزائد من كلمتين أو أكثر أو اصطر او سطر او اصطر ياتي يضع عليه ضرب يعني يخطه خط دقيق على النهاية وهذا قد يكون بالزمن هذا احسن واجود يبين بهذا أن هذا زائد أن هذا ملغى وتاتي بي بالقلم مثلا بخط يسير هكذا خفيف وتضع على السطر كاملا تخط بخط واحده لكن لا تاتي هذا مما يشوه صوره ماذا الكتاب واذا وجد من المحسنات الآن الليكود ونحويه <تصفيق> هذا حسر أما في قدم في الزمن القديم هذا ياتي يستعمل القلم وقال وإن شاء ضرب على الجميع بأن يخط عليه خطا دقيقا يحصل به المقصود ولا يسود الورق يعني لا لا يجعل الورق ماذا في تسويدا ومنهم من يجعل مكان الخط نقطه متتالية يعني بدل من أن ان يخطض عليه نقط على ذلك القدر المضبوط واذا تكررت الكلمه سهوا من الكاتب ضرب على الثانية لوقوع الأولى صوابا في موضعها قال أنس أنس يضرب على الثانيه الذي يمسح الثانيه لأن الاولى صواب كتب الأولى والثانيه هي الخطا حينئذ من باب العادلي ان تصطب على ماذا تصطب على الزائدة حين قال أنس أنس فتاتي الثانيه أي التي تعلم عليها في موضعها إلا إذا كانت الأولى آخر سطر إذا كانت الأولى آخر سطر فتضرب على الأولى من أجل ماذا ألا يكون في أو أول سطر عند معظم بدلا من أن يبدا أول السطر بالشاطب حينئذ الاولى أن تجعل ماذا في آخر السطر قال يقول لك اخر السطر اولى بالشطب والضرب من اوله فإذا تكررت الكلمه في إما أن اما ان تكون ليست في آخر في اخر السطر واوله حين تضرب على الثانية إلا إذا كانت الكلمه الأولى آخر السطر فتضرب على الاولى من أجل أن يبدا السطر بماذا بكلمة صحيحة انظر إلى اي الى اين الى أين وصلوا في مثل هذه المحاسن وهذه الاصول هذه القواعد قال رحمه الله تعالى فإن الضرب عليها أولى صيانه لاول السطر او السطر لا بدا ان يصان الا اذا كانت مضافا اليها بالضرب على الثانية أولى يعني كانوا وموجود في بعض النسخ القديمة إذا كان قاضي مكه مضافا مضاف اليه مضاف كانوا يكتبون قاضي في آخر الكلمه في اخر سطر وياتي مكه في أول السطر عبد الله يكتبه في اولها والثاني حينئذ تاتي عبد الله فحينئذ يشطب على ماذا يستب على الثانية. قال إلا إذا كانت مضافا اليه فالضرب على الثانية اولى ضرب على الثانيه اولى لماذا لأن هذا مظاف مضاف ومضاف اليه أولى اولى لان يحصل لبس لأنك لو لو ضربت على الأولى وابقيت الثانية أولا يتعلق به كذلك اول السطر ثم الفصل بين المضاف والمضاف اليه قال لاتصال الاولى بالمضاف هذا تعليل اتصال الاولى بالمضاف وهذا أولى وامكن الثامن إذا اراد تخريج شيء من الحف الحاشيه ويسمى اللحق بفتح الحام اللحق والتصحيح في الهامش تصحيح به بالهامش في لبعض الكلمات التي سقطت أثناء النسخ اول فيما في ما سبق في الزياده الان عندنا نقص وردت كلمه وجد سطر حينئذ كيف تزيد لهم نظام لهم طريقه قال إذا أراد تخريج شيء في الحاشيه ويسمى اللحق إذا اللحق اراد به الزياده الضرب فيما سبق يتعلق بماذا ها بزياده وهنا اللحق يتعلق بماذا بالنقص ورد أن يزيد اراد ان يزيد علم له في موضعيه اشار اليه فيه في في موضع بخط منعاطف قليلا إلى جهة التخريج اما اليمين او الشمال يعني جاءت كلمتان عندك عبد الله ثم جاء نقصنا سقط ماذا تصنع تاتي تضع القلم هكذا ثم تشير الى اليمين بسهم كان إذا اردت ان تكتب في اليمين أو بسهم إلى اليسار إذا اردت ان تكتب في في اليسار وبعضهم يرى أنه تمد الخط إلى نهاية الصفحه وابن صلاح لا يرى ذلك بينهم نزاع في هذا لكن المرض به ماذا الاشاره أنك تشير إذا اذا اردت ان تزيد كلمة أو اسطر أو سطرا حينئذ تضع خط بين الكلمتين في الموضع الذي حصل فيه السقط حينئذ تشير اما اليمين بسهم أو إلى اليسار على حسب الزيادة اين تكون قال إلى جهه التخريج وجهه اليمين اولى إن أمكن جهه اليمين اولى إن امكن ثم يكتب لأن جهه اليمين في الغالب تكون اوسع في الحاشيه حتى في الزمان هذا تكون هذا اوسع في بالحاشيه فلو كان سطرا الناقص أو سطرين فهو امكن من اليسار قال ثم يكتب التخريج من محاذاه العلامه يعني مقابلا لها صاعدا إلى اعلى الورقه يعني يبدا بكتابه من من اعلى الصفحه لا يبدا من اسفل لانه قد تقرى بعد ذلك بسطرين او ثلاثاتك تحتاج الى لحق وانت قد كتبت فيه تحتاج الى ماذا لو جاء في منتصف الصفحة تشير ثم تكتب من اعلى الناقص لا تكتب من مقابل له وتنزل لانك اذا كتبت ونزلت حينئذ قد اتك بعد سطرين او ثلاث ما تحتاج فيه لماذا الى الزياده فماذا تصنع قبل هذا قال صاعدا إلى اعلى الورقه لا نازلا إلى اسفلها لماذا لا تخريج اخر بعده فبماذا ثم نقص ويجعل رؤوس الحروف الى الجهة اليمين سواء كان في جهة يمين الكتابة أو او يسارها الكتابه تكون للحروف الى جهة اليمين مطلقا يعني يبدا هكذا من لا يبدا بالعكس انما يبدا بماذا باليمين واذا قيل انه ياتي من اعلى ليس المراد كذلك انه يبدا من اسفل الى اعلى وانما يبدا بكتابه السطر من فوق الى الى اسفل قال رحمه الله تعالى وينبغي ان يحسب الساقط وما يجيء من الاصطر قبل أن يكتبها يعني يعرف ماذا سيكتب من أجل أن ان يضعه في المكان المحدد فان كان سطرين او اكثر جعل آخر سطر منها الى الكتابه ان كان التخريج عن يمينيها وان كان التخريج عن يساريها جعل اول الاصطر مما مما يليها يعني لابد أن يعرف كم سيكتب من أجل أنه ماذا قد يحتاج إلى فسحه أكثر مما لو كان قليلا ولا يصل الكتابة والاسطر بحاشية الورقه بل يدع مقدارا يحتمل الحك عند حاجته بمرات يعني لا يصل إلى ماذا الى طرف الورقه مباشرة يجعل يجعل فراغا بين بين الكتابه وبين كذلك طرف الورقه ثم يكتب في آخر التخريج الصح وبعضهم يكتب بعده صح الكلمه التي تلي آخر التخريج في متن الكتاب علامة على اتصال الكلام اما ان يكتب صح دليل على الزيادة وإما أن يكتب الكلمه اول الكلمه التي سقطت بجوار كلمة صح وهذا فيه ماذا فيه تطويل ابن في تظليل كره بن الصلاح تاسع لا باس بكتابه الحواشي وهذه فيها تفصيلات كثيره جدا في كتب المصالح ويحتاج الطالب الى أن يرجع له لكن الآن وجد ماذا كل ما يحتاجه اولا لن يقف على النسخ الاصليه الان عندنا مخطوطات وتحقق لن يقف على النسخة الأصلية ان وقف على شيء فهي صفحات في أول من أجل اثبات أنه ماذا ان ثم النسخ مخطوطات عين سيدة في الحواشي ماذا سيد الحواشي بنسخه با كذا وفي نسخه ا الى آخر فهذا هو الذي يكون ماذا يكون باعتبار النظر فيه وعين اذا ينظر طالب العلم بنظر وفهم اعمق ولذلك تجد كثيرا احيانا يثبت في الاصل ما أثبت في الحاشية ما هو اولى منه هذا كثير جدا لان قد لا لا يستوعب الكتاب من اوله الى وقد لا يفهم مراد المصنف لكن الحمد لله انه يضع ماذا يضع جميع النسخ التي بين يديه من الكلمات المختلفه يضعها في بالحاشيه وانت تنظر حينئذ فيكون الأولى الذي وضعه في في الاصل وأما اختياره هو أن هذه أولى هذا له هو أما أنت باعتبارك فإنما تنظر الكتاب كان النسخ بين يديك فتنظر ما يوافق المعنى ما يوافق المعنى أما جعله هو هذه اولى من هذه هذا اختيار له هذا اختيار له قال التاسع لا باس بكتابه الحواشي والفوائد والتنبيهات المهمه على حواشي كتاب يملكه ولا يكتب في اخره صح لانه ماذا لكلام سقط الحق به يعني ما جعل للتخريج تجعل للتخريج لا تجعله ماذا صلاحا اخر لالا يحصل ماذا تداخل للصلاحات كل شيء تزيده وتكتم عليه تكتب صح صح اذا ماذا عصى اختلط عندك ماذا الزائد بالناقص بالملحق بالفوائد الاخيره اذا كل كلمة أو كل فعل من الحاق أو شطب او زياده او فائده لابد يكون له مصطلح خاص من اجل لا تتداخل المصطلحات حينئذ لا يجعل هذا متعلقا بي بهذا يعني لا يجعل هذا في محل هذا قال فرقا بينه وبين التخريج وبعضهم يكتب عليه حاشيه أو فائدة وبعضهم يكتب فيه آخر يعني يكتب حاشيه في في إذا جاءت فائدة جديدة الان مثلا في مقام الشرح انت الآن تقرا كتابا تجرده مع نفسك او تقرا كتابا على اهل العلم فجاءت فائده زياده على ما ذكره ماذا تصنع تكتب فائده تكتب حاشيه تكتبه اما فوق او في الاسفل على حسب الكتاب الذي بين يديك قال ولا ينبغي أن يكتب إلا الفوائد المهمه المتعلقه بذلك الكتاب يعني لا تكتب فائدة خارجه عن الموضوع وإنما تكتب ماذا ما يكون متعلقا بذات النص بذاته لا خارج عنه مثل تنبيه على اشكاله واحتراز أو, او رمز او خطا من احدها ولا يسود بنقل المسائل والفروع الغريبه ولا يكثر الحواشي كثره تظلم الكتابه أو تضيع مواضعها على طالبها واما ما يتعلق بالمتن الذي تحفظه الاصل فيه أنه لا لا يكتفي فواي هذا الاصل المتن الذي تحفظه مثلا ان تقرا الفيتون مالك وتقرا الاجروميه حينئذ هذا الكتاب لا تضع فيه لماذا إلا التشكيل فقط والضبط هو الذي سيكون بين يديك اما الشرح ونحو ذلك هذا لابد ان يكون منفصل منفكا عنه وان لو كان الكتاب كله أسود يمين وشمال اخري وتعليقات فوايد هذا يشوش عليك ماذا يشوش عليك الحفظ والمراجعه النسخة التي تحفظ منها تكون مجرده لا يكون فيها شيء الا ماذا الا اصلاح المتن فقط ولو كان فيه زيادة او كذا او نقص هذا لا باس به لابد منه يعني تصحيح النسخة لا يكون باعتبار فقط الكسره والفتحه لها انما قد يكون فيه زياده كلمه او كذا هذا الذي تجعله فيه في النسخه التي تحفظ منها هذا المتن الذي يحفظ اما شروحاته هذا أمر أخف قال ولا يسود بنقل المسائل والفروع الغريبه ولا يكسل الحواشي كثره تظلم الكتابة أو تضيع مواضعها على طالبه ولا ينبغى الكتابة بين الاسطر وقد فعله بعضهم بين الاسطر المفرقه بالحمره وغيرها وترك ذلك اولى مطلقه بين سطر و لا تكتب وقد جعل بعضهم في السابق إذا كانت الاسطر بينها فراغ أن يكتب به بالحمره يعني باللون الأحمر المغاير هذا لا يحصل فيه ماذا لا يحصل فيه لبس لكن لو كتبت بين سطر و قد يظن الضال أنه لو قرأ السطر الاول رجع إلى السطر هذا الزائد يظن هو الكتاب وليس الأمر كذلك اذا حصل ماذا حصل مفسده فيه قال العاشر لا باس بكتابة الابواب والتراجم والفصول بالحمره فإنه أظهر في البيان وفي فواصل الكلام يعني يغاير بين الألوان الاسود يكتب به صميم الكتاب <تصفيق> وما عدا يكتب به بلون اخر حمره او غيره وكذلك لا باس بالرمز به على أسماء أو مذاهب أو اقوال أو طرق أو انواع أو لغات أو اعداد وحذان أن يرمز إليه ويحتمل أنه ماذا اراد أحد معنيه اما أنه يشير إليه بماذا بالحمره يعني لجائس مراون او مذهب أو الى غيره أو او ياتي به برمز وهذا هو الظاهر ولذلك تجد في كتب الفقه مثلا نقول المذهب الحنبلي اشار اليه بحاء أو مذهب الحنفيه اشار اليه بالباء وهكذا او في التخريج طب ونحو ذلك وحط حط الى نقول هذه كل رموز إلى الى التخريجات يعني أصحاب الذين اصحاب الكتب المخرجه لي للحادي فالرمز في مثل هذه المواضع لا باسها به بشرط ان يبين الصلاحه في المقدمة قال ومتى فعل ذلك بين الصلاحه أنه إذا راد البخاري قال خ رواه خ لا باس نيات بالحديث ثم يقول خ م يعني مسلم الى اخره حينئذ لا باس بهذا لكن بشرط أن يبين الصلاحه فيه في بذلك ومن اصطلح على أي شيء الأمر فيه في سعه ليس توقيفيه قال بين الصلاح في فاتحه الكتاب ليفهم الخائض فيه معنيه وقد رمز بالاحمر جماعه من المحدثين والفقهاء والصنيين وغير من قصد الاختصار يعني تمييزه له عن ماذا عن الاسود فان لم يكن ما ذكرناه من الابواب والفصول والتراجب الحمره أتى بما يميزه عن غيره من تغليظ القلم يعني اذا اراد أن ان يميز الترجمه عن غيره او الباب عن غيره فحينئذ عنده امور اما ان ياتي بلون مغاير فيكتب باب كذا كذا بالحمره أو بغيره أو يغلط يجعله ماذا أشد في السوادي ويجعله كذلك غليظا وسعة من جهه يميزه عن ان غيره قال من تغريض القلم وطول المشقي طول المشقي يعني مد حروفها مد حروفها يعني يكتب هكذا يأتي بماذا بالتطويل أو بسمه الاحيان تمد هكذا قال وطول المشقي المشقي ماذا مد الحروف مد حروفها واتحاده في السطر بان تكون الحروف تكون ماذا في السطر طويل تميز عن, عن بقيه غيرها وهو موجود قال ونحو ذلك ليس الوقوف عليه عند قصده عند عند قصد هذا فيما يتعلق بالنسخ واما اليوم حين صار مميزا عن ان غيره قال وينبغي ان يفصل بين كل كلامين بدارة بدارة يعني ماذا دائره وهذا موجود يعني لو كتب جمله اتى بي بدائرته كثير هذا موجود في الكتب القديمه او ترجمه او قلم غليظ ولا يصل الكتابة كلها على طريقه واحدة لما فيه من عسر استخراج المقصود وتضييع الزمان فيه ولا يفعل ذلك إلا غبي جدا يعني الذي يخلط الكتابه اوله باخره لا يميز بين باب ولا بيت الشعر حتى الشعر بعض يكتبه كانه يكتب ماذا يكتب النثر حينئذ اذا كان لا يميز بين الشعر وبين الباب وبين كذا الى اخره وبين الجمله التي تكون في اول الكلام ولا بين الضرب ولا الزياده الى اخره هذا لا يفعله إلا الا غبي لأن الكتاب صار كتله واحده لا يميز بين هذا ولا الحادي عشر قال الضرب اولى من الحك الحك القديم كان اذا حكه بظفره او بشيء اخر استخرجه وهذا ليس موجودا اليوم لا في كتب الحديث لأن فيه تهمه وجهاله في مكانه او كتبه يعني يتهم يتهم بماذا أن الحديث فيه هذا اللفظ فعينئذ ماذا قد حرف وبدل ثم احتمال فدفعا لهذه التهمه ماذا يصنع لا لا يحكه ولان زمانه اكثر فيض هذا الباب حفظ الزمان الحق يحتاج الى وقت والضرب فقط يمر القلم عليه قال وفعله اخطر يعني ماذا الحكم لانه قد يحكم ويحكف يخرم الورق أو لا قد يخرم الورق فلذا حصل ماذا حصل خطر على كتابه وربما ثقب الورقه وابسد ما ينفذ اليه فضعفها يعني ما وراءها فإن كان ازالته نقطة أو شكلة نحو ذلك فالحق اولى يعني كان يسيرا ولا ياخذ وقتا وقد لا يضر بي بالورق فلا باس به قالوا إذا صحح الكتاب على الشيخ او في المقاملة علم على موضع وقوفي بلغ أو بلغت أو بلغ الغرض العرض او بلغ العرض يعني إذا صححه على معلم أو حضر درسا كذلك لابد من تمييز أن يكتب ماذا هنا وصلنا ما قف اما بلغ إلى اخره يصلح ما شاء انما ما جرى عليه العلمي أو أنه يصطلح من من حيث نفسه بما شاء من, من الفاظ ويكتب التاريخ فهو حسنا قال أو غير ذلك مما يفيد معناه اذا ليست توقيفيه على ما ذكره السابق فان كان ذلك في سماع الحديث كتب بلغ في الميعاد الأول أو الثاني إلى آخرية فيعين عدده قال الخطيب فيما إذا اصلح شيئا ينشر المصلح بنحاته الساجي وغيره من الخشب ويتقي الترتيب ويتقي التدريب تدريب كما ذكرت لك سابقا الورق قد يجعل عليه ماذا تراب من أجل ماذا من أجل ان يكون صلبا أن يكون صلبا هذه جمله تتعلق بالاداب المتعلقه بالتصحيح والمقابله واخذها من كتب المصطلح اولى من كلام مصنفنا رحمه الله نختصر اختصارا نحتاج الى مزيد بسطن وذكرها في هذا الموضع لا يحسن ومر معنى أن من حسن التعليم أن يذكر الشيء في موضعه وهذا ليس موضعه والله تعالى قال الباب الخامس وهو آخر الابواب التي ذكرها رحمه الله تعالى في آداب سكن المدارس للمنتهي والطالب لأنها مساكنهم في الغالب وعرفنا بما سبق ان اهل العلم السابقين كان عندهم مدارس مدرسه كما يسمى مدرسه اليوم لكن تكون هذه المدرسه اشبه بما يكون حاويه للمسجد أو سكن وقد يجتمع فيه المسجد والسكن فينزل فيه المعلم ويبقى سنين ويقرا عليه الطلاب مباشره وجل ما ذكره رحمه الله تعالى مما ينبغي ان ينتبه له في الكتب المتعلقة بادب الطلب جل ما يذكر من ادب الطلب وتعلم التعليم إنما هو قائم على هذه الطريقة. يعني معلم يجلس وطالب يقرا فتم ضوابط واداب قد لا تحسن مع ماذا مع الطرائق التي لازمه اهل العلم المتاخرون فيما يتعلق بانه لا يقرا على جهه الخصوص هذا الغالب وانما يجلس المعلم فيرتمع الطلاب على كتاب واحد على كتاب واحد يكون هذه الطريقة الطريقه المعتمد وهذا الذي يجر عليه الناس به في هذا الزمان كتاب واحد يقرا ويحظى من من يحفظ فكم مبتدئا ومنتهيا ومتوسطا الى اخره وكل يأخذ من الدرس ما يستطيع أن يفهمه وما لا يفهمه هذا قد يتركه ولا يشكل فيه وهذا الذي جرى عليه اهل العلم هنا قال ماذا آداب المدارس وذكر فيها أحد عشر نوعا وهو أحد عشر نوعا الأول أن ينتخب لنفسه من المدارس يعني ينتخي مدرسه وبعض يجعل هذه الأداب، هذه من عجائب الزمان يجعل هذه الآداب كذلك ملحقة بالمدارس الحاليه هذه. هذا غلط هذا من تداخل الحقائق كذلك الجامعات هذا لا, لا نطوي عليه هذا هذه المدارس أريد بها وجه الله تعالى اولا وأريد بها العلم الشرعي بخلاف تلك اسسها ليست على على تقوى من الله وائل أريد اريد بها ماذا الشهادات فقط يعني يريد أن ينتظر إلى أن يتخرج فياخذ الشهاده من اجل ان يعمل كن صادقه مع مع نفسك وإذا كان كذلك فلا يحل لك أن تبقى في في تخصص أو قسم هو شرعي لأنك طلبت العلم لغير الله تعالى وقد دلت الاحاديث والنصوص على ماذا على أن هذا من الكبائر وانتبهي لنفسك حينئذ ينظر في بهذا الاعتبار فلا فلا تجعل هذه الاداه متعلقه به بهذه المدارس وبهذه الجامعات لا هذه انشئت من اجلي أن يبقى العلم الشرعي من اجل يتعلم الطالب الطريقه الصحيحة التي سار عليها السلف وأما هذه فليس مرادا بها وجه الله تعالى وانما لو كان طالب علم وهو مريد للعلم الشرعي واراد بها ماذا الدعوه وهذا قليل جدا اراد به الدعوه هذا يستثنى لا اشكالا فيه لا سيما فيما إذا كان متمكنا من علم واراد في بلد ما أن يدعو الله عز وجل لكنه لا يمكن إلا به بشهاده فلا باس ان ياخذ الجامعه وياخذ ما بعدها إلى الى ما شاء الله هذا لا اشكاله فيه ولكن ننصح اخواننا الذين فيه في الخارج أن ياخذ هذه الشهادات وانما اردنا به ماذا الذين يكونون على جادتي العلم الشرعي الصحيح والمنهج الصحيح اما كل من هب ودب ثم يزعم انه يريد به الدعوه ثم بعد ذلك يتخرج فيتوظف ويبيع مكتبته يعني بلغني بعضهم اكثر من شخص هنا في مكه باع اخذ الدكتوراه في نفس الاسبوع الذي نوقشت فيه الرساله عرضت مكتبته عليه لماذا قال انتهى من الدكتوراه لا يحتاج هذا ما اراد بها وجه الله تعالى قال الأول أن ينتخب يعني يختار لنفسه من المدارس بقدر الامكان ما كان واقفه اقرب إلى الورع وابعد عن البدع يعني المدارس تختلف هذا اشعري هذا معتزلي هذا ما تريد الى اخره وهي باقيه الى يومنا في بعض البلدان هذا ما تريد هذا اشعري اذا انتبه هل هي سلفيه ام لا على منهج السلفة ام لا كانت البدعه هذه يفر منها فرارهم من الاسد لا يجوز له ان يدخلها البتة اذا كانت على ماذا على بدع إلا اللهم اذا كان في بلد ما وكان على على علم بالعقيده تعلم العقيده درس العقيده الصحيحه وراد أن يدخل لبعض العلوم وهذا قد يستثنى دراسه على اهل البدع في مثل هذا الموضع قد يقال لكن بشرط لا يشهره لاقل عندخذ مثل كذا وانصح بها وهذا العالم جليل وهذا يؤخذ عليه ما يدرس عن هذا الدلاله على اهل بدعه هذا هذا من المحاذير من الكبائر ولا يجوز له أن يدن لو جاز له جاز له هو في خاصة نفسي ولا يجوز له أن يحث عليه أو ان يدل عليه هذا سنه اهل العلم وقالوا في الاوائل لا يؤخذ عنه مطلقا هذا الاصل إلا ما ذكر في الرواية لشان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لالا تذهب الرواية اما العلم فقد ياخذه ماذا عن غيره ويصبر قال هنا ما كان واقفه أقرب إلى الورع وابعد عن عن البدع بحيث يغلب على ظنه أن المدرسة ووقفها من جهه حلال وان معلومها ان تناوله من طيب المال يعني معلوم الرضي ماذا ما يسمى بمكافاه يعني تسمى مكافئات للطالب وللمعلم ان كان صاحبه صاحب الوقف صاحب مال حلال وغلب على ظني كذلك ستستفيد حينئذ فيما تعلق بالمعلوم وان كان لا يكون سالقا او نصابا حينئذ لا يحل لك أن تاخذ هذا البت قال بحيث يغلب على ظنه إن أن المدرسة المدرسه من جهه حلال وان معلومها ان تناوله من طيب المال لأن الحاجة الى الاحتياط في المسكن حاجة إليه في الماكل والملبس وغير هذا مما يحصل ان يعتني بطالب علم لا ياكل كل شيء يذهب هكذا إلى السوق فياخذ ما شاء كل ما لذ وطاب هذا كله جائز هذا الموجود من اللحوم والدجاج ونحو ذلك لا ما كان مستوردا فهو حرام ما كان مستوردا فهو حرام وكل الموجود في الاسواق ماذا كله مستورد كيف طالب يعيل <تصفيق> ياكل مثل هذا ثم يرجو البركه والفلاح لا هذا لن تفلح لا بد ان يكون ما اكله ماذا حلال واذا اشتبه عليك حتى مما ياتي من التي يقولون عن اسلاميه هذا تتوقفي تتوقفي قال ماذا وبمهما امكن التنزه عما انشاه الملوك الذين لم يعلم حالهم في بنائها ووقفها فهو اولى <تصفيق> لان مفسدوا في الارض هذا الاصل في قال وعما من علم حاله فالانسان على بينه من امره مع انه قل ان يخلو جميع اعوانه عن ظلم وعسفه ظلم وتعدي اذا الأول يتعلق ماذا باختيار المدرسة لا تختار مدرسه الا ماذا إلا وهي سلفيه في باب المعتقد وكذلك في المنهج وما يتعلق بالمعلوم الذي يعطى الطالب او المعلم ان غلب على ظنك أنه حلال فتاخذه وإلا فالاصل المنع ثاني أن يكون المدرس بها ذا رئاسه وفضل وديانه وعقل ومهابه وجلاله وناموس مراد بي بالناموس انه وعاء العلم كما قال في تاج العروس وعاء العلم ونموصن وعداله ومحبه في الفضلاء وعطف على الضعفاء يقرب المحصلين ويرغب المشتغلين ويبعد اللعابين وينصف البحثين حريصا على النفع مواظبا على الافاده وقد تقدم سائر ادابه كما مر يعني منتصب بسائل الاداب التي ذكرها فيما فيما سبع نسيمه فيما يتعلق بماذا بالانتفاع به ولو قل علمه بمعنى أن يكون عاملا بعلمه ولو كان قليل العلم فهو مقدم على من ظهر علمه الكثير لكنه عنده ماذا عنده تقصير في العمل هذا مقدم على على تبي هذا فإن كان لها معيد المدرسه قد لكلها معيد وهذه من الأمور التي ذهبت وزالت ووقع طلبة العلم في حرج وهو أن المعلم كان يدرس ويلقي الدرس ثم يكون عندهم معيد يكون له فهم اما من طلبته اما ان يكون موظفا فيعيد الدرس على جهة كماله أو يجلس فيبين للطلبة ما اشكل من الدرس هذا حسن لو وجد في هذا الزمان او لا قد يكون الدرس فيه بعض الالفاظ او بعض المسائل التي تحتاج الى اعاده وتكرار او استفهام وليس كل ما ما يلقيه المعلم يستفهم منه مباشرة وإلا اخذ وقتا ضعف ما ما أعطاه من درس عيد ياتي المعيد هذا فيبين اما أن يعيد الدرس بكامله واما ان يجلس فيستفهم الطلاب منه ما اشكل عليهم فيه في الدرس فإن كان لها معيد فليكن من صلحاء الفضلاء وفضلاء الصالحاء يعني صالحا فاضلا جمع بين امرين صبورا على اخلاق الطلبه حريصا على فائدتهم وانتفاعهم به قائما بوظيفه اشغالهم يعني بالعلم يكون معينا لهم على على علم وينبغي للمدرس الساكن بالمدرسة الا يكثر البروزه والخروج من غير حاجة يعني لأن هذا ماذا هذا يفقد الهيبه كلما كلما برز المعلم انه ماذا اكثر كلما برز المعلم وراه الناس قالوا هذا ماذا هذا يترتب عليه مفاسد باعتبار الباطل اعتبال قلبي ولذلك كان قديما يوصى من الف في شان وآداب الملوك والرؤساء الا يكثر الظهور للعامه لتبقى هيبتهم بخلاف الازمنه المتاخره قال وينبغي للمدرس الساكن بالمدرسه الا يكثر البروزه يعني الظهور والخروج من غير حاجه ل因 كثرة ذلك تسقط حرمته من العيون، من العيون لا سيما المبتدئين ويواظب على الصلاة بالجماعة فيها ليقتدي به أهلها ويتعود ذلك مصنفنا الشافعي والشافعيه معلوم ما ذا ان صلاة الجماعه عندهم فرض كفاية وقد يحصل عندهم شيء من تقديم ليس التقصير من تقديم العلم والاشتغال به على ماذا على حضور صلاه الجماعه لان هذا لا شك أن ان الاشتغال بالعلم اكد اذا قلنا بان صلاه الجماعه فرض كفايه او انها سنه اكد من الاشتغال به بالسنن لكن لأن هذه ظاهره فيكون في غالب حاله يظهر الحضور مع جماعه المسلمين وينبغي أن يجلس كل يوم في وقت معين ليقابل معه الجماعه الذين يطالعون دروسه من كتبهم ويصححونها ويضبطونها مشكلها ولغاتها واختلاف النسخ واختلاف النسخ في بعض المواضع واولاها بالصحه ليكون في مطالعاته على يقين فلا يضيع فكره من يتعب بالشك فيها سرهم يعني باطن النفس بمعنى انه يجعل وقتا ماذا لما مرست تشارة اليه من ضبط الكتب لأن الطالب قد لا يستطيع أن يضبط الكتابه مع المعلم فإذا كان ثم شكك ثم اعتراض ثم سؤال ثم ابهام ثم اشكال اخري هذا لابد من جلوسي لذلك أما باعتبار شرح المسائل فهذا يكفيه ماذا المعيد المعيد يكون لاعاده الدرس وافهام الطلاب ما لم يفهموه وأما ما هو اعلى من ذلك درجة وهو ضبط الالفاظ ونحو ذلك فهذا يجلس المعلم لذلك قال وينبغي للمعيد بالمدرسة أن يقدم إشغال أهلها على غيرهم في الوقت المعتاد أو المشروط إن كان يتناول معلوم الاعاده يعني إذا كان يحضر الدرس أو يدخل المدرسة من لم يكن نازلا فيها يعني النازل في الوقف له حكمه والذي ياتي للدرس ويذهب له حكمه حينئذ نقدم من يقدم من كان نازلا في المدرسه لماذا لأنه في الاصل أنه معيد بمعلوم يعني اشبه ما يكون بماذا انه مستاجر هو أجير فاستاجره الصاحب الوقف من اجل هؤلاء الطلبه فعين له فلما عين له حينئذ الوقف المعين لا يجوز ان يصرف في غيره الوقف المعين لا يجوز أن يصرف في غيره البته فإذا عين هذا المعيد لهؤلاء الطلبه لا يجوز أن يقدم غيرهم عليه إلا إذا كان ثم وقت وانتهى منهم حينئذ هو حر في وقته فلا باس أن يقرا أو يعلم غيرهم قال هذا إن كان يتناول معلوما اعاده لانه متعين عليه ما دام معيدا ما دام معيداً غيرهم نفل أو فرض كفايه لانه من باب ماذا من باب تعليم العلم فهو فرض إن قيل بان فرض كفاية أو انه نفل فاذا انتهى من عمله فله بعد ذلك أن ان يشتغل بغيرهم وأن يعلم المدرس أو الناظره بمن يرجى فلاحه ليزاد ليزاد ما يستعين به ويشرح صدره يعني إذا كان ثم من الطلاب من هو جيد يحتاج إلى زياده في المعلوم فالمعيد حينئذ يرفع ذلك إلى المدرس أو يرفع ذلك إلى الى الناظر على الوقف وأن يطالبهم بعرض محفوظاتهم هذا من وظائف المعيد يعني يسمع لطلاب الطلاب لابد من ماذا لابد من اعانه ولما هذه الامور زالت زال كثير من من العلم وصارت الطلبه فيه في تفرقة وتشتيت كبير قال وان يطالبهم بعرض محفوظاتهم ان لم يعين لذلك غيره كان ثم من يجلس من أجل استماع للطلاب حين لم يكن من وظيفة المعيد والا صار داخل فيه في وظيفة المعيد ويعيد لهم ما توقف فهمه عليهم من دروس المدرس يعني هذا الذي يعين له ولذا ولهذا سمي معيدا من الإعادة يعني يعيد الدرس مرة أخرى كلا أو جزئا كلا أو أو جزءا بالاعتبارين قالوا إذا شرط الواقف المدرسه هي في الاصل ماذا وقف اذا لابد من من النظر في شروط الواقف كما مر معنا في اوائل الكتابه لابد من اعتبارها إذن اذا إذا اشترط فكل شرط قيد به الواقف سواء كان على المعلم أو على الطالب أو على الطلاب يلزم الجميع امتثاله والا يذهب يخرج عن عن المدنسه لماذا لأن هذا وقف مشروط وإذا كان وقف مشروط حينئذ لا يحل لا لمعلم ولا لطالب ولا لمعيد أن يخالف هذه الشروط قال واذا شرط الواقف استعراض المحفوظ كل شهر أو كل فصل على الجميع أي فصل هذا اه فصول السنه كل فصل أي من فصول السنه السته الفصول هذه قال على الجن خفف قدر العارض على من له اهليه البحث والفكر والمطالعة والمناظره لأن الجمود على نفس المسطور يشغل يشغل, يشغل يشغل يشغل عن الفكر الذي هو التحصيل والتفقه هذه هذه فائده عظيمه هذا مما يجعل ويخرج عن الكتاب لماذا اشار إليك في هذه أن المعيد إذا كان الطالب قد تاهل ارتفع عن ماذا عن قضية أنه مبتدئ ويحتاج الى ان يتحفظ الالفاظ اين اذا انتقل عن هذه المرتبة يخفف معه ماذا مراجعه المحفوظ لماذا لأن مراجعه المحفوظ هذه تحتاج إلى إعادة معه طول عمره لكن هل يبقى معه طول عمره في كل متن الجواب لا لانه سيبقى ماذا سيبقى محصورا على المسطور على يعني الفاظ والعلم ليس هو الفاظ انت تحفظ من أجل ماذا من أجل أن تصل بهذا المحفوظ الى صحة المفهوم فاذا كان كذلك فثم محفوظات الطالب إذا تقدم يتقرب الى الله تعالى بتركه وعدم مراجعتها يتركها لا يراجعها لسيمه التي هي في المبتدئات يعني إذا اتقن Alfiyyah الفيتون مالك إذا حفظ الازرميه أو الملحه او القطر اتركه لا يراجعه لا يحتاج وإنما يراجعه مع ماذا مع طلبته إذا درس فيبقى معه ما يلقى ولا يشغل نفسه بماذا بالاعاده لماذا لأن هذه وسيلة وليست غايه فلو أراد أن يقف مع المسطور بمعنى أنه يحفظ ويكون حفظه متقنا لجميع المتون إلى أن يموت هذا فيه شيء من العسر وهذا سيشغل عامه هو أهم من من ذا وهذا الذي عناه أن المعيد إذا قرر الواقف أن الطلبة كلهم لابد أن يسترجعوا المحفوظات كل فصل يستثني هذه الطائفة وهي التي بلغت مرحله لتتفرغ للفهم حينئذ لا نكثر عليهم في ماذا في اعاده المحفوظات ولذلك كل كتاب هو للمبتدئين هو في بطن الذي يليه فاذا كان كذلك فيشتمل به دون ما كان اولا فاذا وصل إلى مرحله الالفي او نحوها استقر عنده ماذا الالفي فلا يراجع الا الالفي ولذلك بعضهم يقول ماذا أحفظ واحفظ احفظ الاخرين ماذا اراجع كثرت عليه المتون قلنا هذه المتون هذه فيها فائده لا يقال كما يقول بعضهم الان اذا لا تحفظ ادروميه تطعم نفسك لماذا ولا لا تحفظ كذلك الملحة هذا خلل ولا يصدر الا عن احمق لماذا لانك لابد أن تحفظ لابد أن تذاكر فأحسن ما تجيد او ما تجود به على نفسك أن تحفظ المتن بذاتك ثم حفظه يعينك على تدريسه فالكتاب الذي مارسه المعلم ودرسه ودرسه الى اخره هذا اولى من من غير من غير المعلم الذي لم يحفظه لذلك مر معنى أن المعلم الذي اشتغل بكتاب واقراه اولى من غيره لانه اعرب به من من غيره فلذلك يقدم وإذا قال هنا انتبه الى كلمته وان يطالبهم بعرض محفوظاتهم ان لم يعين قال ماذا هنا واذا شرط الواقف الاستعراض المحفوظ كل شهر أو كل فاصل على الجميع جميع الطلبة كل من كان في في المدرسه خفف هذا المعيد قدر العرض يعني مقداره بدلا من أن يقول له تح... تراجع معي 1000 حديث كل فاصل حينئذ يخفف عليه يجعله 100 او 200 لان الحفظ ليس مقصودا لذاته الحفظ ليس مقصودا اذا بلغه مقصودا لغيره ولذلك العلم قاطبه إذا بلغ من العمر في مستقبل اعمار ويشتغل بالتصنيف وقد يدرسون لكن قد لا يراجع محفوظات انتهى امره العلم صار ماذا صار مستحضرا ولا عيبه فيه ليس ليس فيه ادنى عيب وانما يبقى ماذا معه معه الأصول قال الحديث والقران قال خفف قدر العرض على من له اهليه البحث والفكر والمطالع والمناظره هذا لن يكون للمبتدئ انما يكون الليل المنتهي لان الجمود هذا التعليم لأن الجمود والوقوف على نفس المسطوره المكتوب الكتاب يشغل عن الفكر الذي هو التحصيل والتفقه وهذا ليس فيه تعارض نصحك اولا بماذا بالحفظ بد من الحفظ ثم هذا الحفظ له وقت له نهاية بمعنى ماذا أنك تخفف النظر في مراجعه المحفوظات إذا صرت اهلا لي للنظر والبحث والمطالعه قال واما المبتدئون والمنتهون فيطالب كل منهم على ما يليق بحاله وذهنه وقد تقدم سائر آداب العالم مع الطلبة الثالث أن يتعرف بشروطها يعني على شروطها سواء كان طالب او غيره شروط ماذا المدرسة ليقوم بحقوقها لانه واجب لانها من الواجبات هو جعل لك هذا المعلوم من اجل أن تبقى في هذه المده واذن لك بالبقاء في هذه المدرسة من اجل أن تقوم بحقها وحقها هو شروطها قال ومهما امكنه التنزه عن معلوم المدارس فهو اولى فهو, فهو أولى. قال لا في المدارس التي ضيق في شروطها وشدد في وظائفها تقول شرط ماذا تقول شروط شديده قد لا يستوفي شروطها أو لا يتمكن من الوفاء بها حينئذ يتنزه عنها تم قد بليا اكثر فقهاء الزمان به نسال الله الغنى عنه بمنه وكرمه في خير وعافيه قال فاذا كان تحصيله فان كان تحصيله البلغه يضيع زمان ها اراد الاستثناء بمعنى ان الورع الذي يترك من اجله اخذ المعلوم هذا الا مكن معارض بشيء اخر اذا تركت هذا المعلوم الذي فيه شبهه اين ماذا ساصنع ها ماذا ساعمل او لا اذا ساذهب واخرج الى اخري سانشغل اذا يكون ماذا يكون ترك الاشتغال بطلب الرزق وأخذ هذا المعلوم الذي يتنزه عنه او لا اولى هذا المعلوم لو كان في نفسي منه شيء من أجل ماذا من أجل أن يفرغ نفسه لطلب ولا يقول لا اخذ شيئا من هذه المسائل كلها وفيها شبهه لو تحقق أنه حرام لا اشكل فيه لكن مرادي ماذا التنزه يعني تورعا فلا يترك هذه تورعا ثم بعد ذلك يبحث عماذا يبحث عن وقت لي يعمل فيبقى يضيع وقته ذهب وقته ولذلك قال فان كان تحصيله البلغة يعني ما يتبلغ به العيش قال بلغة من عيش يضيع زمانه إذا كان تحصيله البلغه يضيع زمانه كان في الزمن السابق طلب الرزق هذا باختلاف الناس باختلاف الاوضاع لا يشترط شهاده ولا يشترط اي امر اي امر اخر فالنظر فيه حينئذ يكون اوسع من النظر فيما يتعلق بالزميله المتاخره الزميله المتاخره ولك دواماته وظائف الاخرين فاذا كان الانسان قد دخل هذه في اول طلبه سيكون في حرج لانه اذا الوقت ذهب اذا كان ستبقى في المدرسه أو في الجامعة أو في الوظيفه من الصباح الذي هو انفس الوقت إلى ما بعد الظهر لماذا بقي وقت انتهى الوقت هذا الوقت هو شرب الزماني نسيم اذا كنت تنام مبكرا هذا الوقت هو الشرف هو هو هو وقت التحصيل فاذا اعطيته طلب الرزق حينئذ ضاع وقت اللعب لكن الذي تجاوز مرحله من الطلب والتحصيل وصار عنده من المتولى المحفوظ أكثر واكثر هذا أمره أخف وان كان الاستغناء عنه كذلك اولى قال فإن كان تحصيله البلغه يضيع زمانه ويعطله عن تمام الاشتغال اولم تكن له حرفه اخرى ما يحسن شيئا يحصل بلغته وبلغة عياله فلا باس بالاستعانه بذلك المعلوم من الوقت لا باس أن ياخذه ولا يتورع عنه ولا يتورع عنه ولذلك قد يتورع بعض الناس عن أن يدرس في في من أجل هذا هذا غلط هذيك ان طالب علم فلا لا يتحرج من ذلك البتة كل وظيفه شرعيه من قضاء أو إمامة وخطابه او اذان وحضر لا يتورع عنه من أجل ماذا من أجل ان قد يقع فيه في حرج إلا إذا كان مفرطا لأن هذه الامامه ونحوها والخطابه اما أن يقوم بها بنفسه هذا الشرط دعك من شروط الاوقاف نحوها الشرع اما أن يقوم بها بنفسه أو أن ينيب من هو أهل فإذا استوفى ذلك فلا حرج عليه ولو كان ثم شروط تخالف الشروط لبدكم ماذا معتبر على وفق الشرع اذا قام بنفسه وهو قد امتحل من اجل ماذا من اجل أن يقوم بهذه الوظيفه إمامة أو أذان أو خطابه أو قضاء فلم يتمكن هو أو أراد أن يقيم غيره ولو عند التمكن لكن بشرط ان يكون هذا الغير اهلا فلا باس به جائز ولا اشكال فيه البتة قد يقول قال هذا يخالف شروط كذا لسن مكلفين لازم لس مكلف بماذا بالشرع وهذه شرطكم مخالف ليس انيابه جائزه والانابه جائزه في الشرع وهذا المال الذي يعطاه الشخص هذا ليس إجارة هذا من بيت مال المسلمين على الاستحقاق وكل انسان هذا العصر قال أو لم تكن له حرفه اخرى تحصل ببلغته وبلغه عياله فلا باس بالاستعانه بذلك بنية التفرغ انتبه هنا قال بنيه التفرغ لاخذ العلم ونفع الناس به اما إذا لم يكن كذلك فراجعنا إلى ماذا الى الاحتياط والورع لكن يتحر القيام بجميع شروطها ويحاسب نفسه على على ذلك هذا وقف قال ولا يجد في نفسه إذا طلب منه أو وبخ عليه بل يعد ذلك نعمه من الله تعالى لا يجد في نفسه شيئا يعني لو قيل له انت لم تفي بكذا أو أنك لم تقم به بالامانه وان لا يجد في نفسه شيئا لماذا لان هذا يعتبر من قبيل النصيحه والنصيحه مقبوله على النفس وعلى الغير فاذا كان كذلك فليس لا يتحرج من من ذلك ولا يتحرج قال بل يعد ذلك نعمه من الله تعالى ويشكره عليه اذا وفق لهم اذ وفق ان تعليم اذ وفق له من يكلفه القيامة بما يخلصه من ربقه الحرام والاثم والذبيب من كان ذا همة عاليه ونفس ساميه الرابع إذا حصر الواقف سكن المدارس على المترتبين بها دون غيرهم يعني خصص صوعينا مترتبين أراد الذين يسجلونه كما هو الترتيب في المدارس الان مثلا يسجل ويقدم الى اخي فيكون ماذا يكون طالبا في ضمن هذه المدرسة أو ويكون ثم شروط وثم طرف آخر من أنواع طلبة من يحضر وقت الدرس فيؤذن له لكنه لا يستحق ماذا لا يستحق معلوما من الواقف فحينئذ لا تجري عليه شروط الواقف إلا ما عين باعتبار الدرس ونحوه قال إذا حضر إذا حضر الواقف سكن المدارس على المترتبين بها ترتيب تنزيل التنزيل ترتيب الشيء على المرتبين بها دون غيرهم لم يسكن فيها غيرهم هذا باعتبار السكن لا يجوز ان ينزل في موضع يكون هذا الموضع ماذا وقف وله شروط ولو اعتبار قال فان فعل ذلك كان عاصيا ظالما بذلك وان لم يحصر الواقف ذلك فلا باس إذا جعلها مفتوحة ولم يقيد اينئذ ماذا لا باس ان يسكن ان ينزل الى اخره فلا باس اذا كان ساكن واهلا لها وإذا سكن في المدرسة يعني الطالب واذا سكن فيه في المدرسه واذا سكن في المدرسة غير مرتب بها فليكرم أهلها ويقدمهم على نفسه فيما يحتاجون إليه منها ويحضر درسها لانه اعظم الشعائر المقصوده ببنائها ووقفها لما فيه من القراءه والدعاء للواقف والاجتماع على مجلس الذكر والتذاكر العلمي فإذا ترك الساكن فيها ذلك وقد ترك المقصود ببناء مسكنه الذي هو فيه وذلك يخالف مقصود الواقف ظاهرا يعني لو اذن له لو اذن له ان يسكن بمعنى أن ياخذ غرفة مثلا وينزل فيه في المدرسة حينئذ الاصل أن يحضر الدرس أما ان كان ينزل ولا يحضر الدرس هذا مخالف ل اساس المدرسه هي بنيت من أجل إقامة العلم فاكراما للواقف حينئذ ان يحضر هذه الدروس فان لم يحضر غابا عنها وقت الدرس لأن عدم مجالسته مع حضوره من غير عذر من غير عذر لساعه ادبه ساعه أدب. بمعنى انه لا يبقى بعيدا عن ماذا عن الحلقه يرى الناس مجتمعين على ماذا على العلم على المعلم حينئذ ينبغي اما ان يجلس معهم واما ان يخرج إما هذا وإما هذه أما أن يجلس منعزلا عنهم كانه في في غنى عن هذه الحلقات هذا باطل قال وذلك يخالف مقصدر. نعم قال فإن لم يحضر قابا عنها وقت الدرس لان عدم مجالستهم وحضوره من غير عذر إساءة أدب وترفع عليهم واستغناء عن فوائدهم استهتار بجماعتهم وإن حضر فيها فلا يخرج في حال اجتماعهم من بيته إلا لضرورة يعني يكون في سكن يمر على المسجد أو يمر على مكان الدرس إذا إذا لم يحضر لا يخرج من بيته حتى ينتهي المجلس ولا يتردد إليه مع حضورهم ولا يدعو إليه احدا أو يخرج منه احدا يعني يحافظ على ماذا يحافظ على الحلقة لا يمر هو بنفسه ولا يدخل احدا من خارج ولا يكون عنده احد من ضيف نحوه فيخرج في اثناء الدرس قال ولا يتمشى في المدرسة أو يرفع صوته بقراءه أو تكرار أو بحث رفعا منكرا أو يغلق بابه او يفتحه بصوت ونحو ذلك يعني تم اداب تتعلق بماذا بالغير بالناس الموجودين هذا عام سواء كان في المسجد في مدرسة أو في الشارع او في غيره حتى في بيتك انت اذا اردت ان تحفظ فلا تحفظ عند اناس النائمين ترفع صوتك بذلك حتى لو كان زوجك او ولدك هذا لا ينبغي فاذا كان كذلك فالمدارس كذلك لا يرفع صوته ولا يغلق الباب بصوت مرتفع وانما يغلق به بخفض ونحو ذلك قال او يفتحه بصوت نحو ذلك لما في ذلك كل من اساءه الادب على الحاضرين والحمق عليهم يعني ضرب هذا ضرب من أضرب الحماقه قال رايت بعض العلماء القضاه الاعيان الصالحات يشدد النكير على انسان فقيه مر في المدرسة وقت الدرس مع انه كان قيما بمريض في المدرسة قريب للمدرس وكان في حاجة له يعني هذا من التجديل فيه في هذا المقام أنكر على مدرس فقيه وهو مشتغل بمريض خرج ومر بهذه الحلقه دون ان يجلس معه هذا التجديد لكنه في, في غير محله ودبل مريض لا تكن هذه الاحكام حاكمه على الشرع يعني الطالب أو غيره إذا عمل شيئا بموجب الشرع فهو مقدم على هذه الاداب كلها اولى هذه مصطنعه طوله في وقت دون, دون وقت وقد تعتبر في وقت انها ماذا انها من نساء الأدب قد لا تعتبر كذلك في في زمان آخر حينئذ يكون ماذا يكون الشرع حاكما عن هذه الاداء قال خامس الا يشتغل فيها في المدرسة بالمعاشرة والصحبة خلطه يعني ومر معنى هذا في الاداب السابقه العامه أو يرضى من سكنها بالسكه والحظبه هكذا أي اي سمن يعني لا لا يريد فيه أن يتسكع فيها ولا أن يكون همه ماذا ان ياكل ويشرب عين الدنيا اسمن دون ماذا دون ان يتعلم <تصفيق> فليست هذه لي مقصدا لمقصدا لي لهذه المسائل انما هي للعلم اقامه العلم قال بل يقبل على شانه وتحصيله وما بنيت المدارس له ويقطع العشرة فيها جملة لانها تفسد الحاله وتضيع المال كما تقدم واللبيب المحصل يجعل المدرسة منزلا يقضي وطره منه ثم يرتحل عنه كما سب فان صاحبه من يعينه على تحصيل مقاصده ويساعده على تكميل فوائده وينشطه على زيادة الطلب ويخفض عنه ما يجده من الضجر والنصب ممن يوثق بدينه وأمانته ومكارم اخلاقه في مصاحبته فلا باس بذلك هذا إن وجد ايده لا باس بذلك والا رجع إلا إلى الاصل وهو عدم الاختلاط بالناس عموما بل هو احسن إن كان ناصحا لهم في الله غير لاعب ولا له لا. غير لاعب ولا له عله لا, يعني لا يله ولا يلعب هذا قليل وجوده بين طلبه العلم فإذا كان كذلك ان وجد بهذه الصفات فليتخذه صاحبا من أجل يتدارس العلم معه من أجل أن يناصحه ليس مدارس فقط واذا قال له اخطأت بكذا فاذا به غضب علي هذا لا, لا ينبغي أن يكون قال ولتكن له انفته من عدم ظهور فضيله مع طول المقام في المدارس ومصاحبه الفضلاء من أهلها وتكرر سماع الدروس فيها وتقدم وتقدم غيره عليه بكثره التحصيل قال وليطالب نفسه كل يوم بصفاده علم جديد ويحاسبها على ما حصلته فيه ليأكل مقرره فيها حلالا فإن المدارس وأوقافها لم تجعل لمجرد المقام وانما هي ماذا هي لعله يعني هي معلله ينبغي لابد ان يستفيد كل يوم فائدة من اجل ان يحلل ما ياخذه من من معلومه قال فإن المدارس والمقاف لم تجعل لمجرد المقامه ولا لمجرد التعبد بالصلاه والصيام كالخوانك كانها مجم ما يكون به اوضاع او اماكن لتعبن ولعل يكون عند الصوفيه ونحويا بل لتكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له والتجرد عن الشواغل في أوطان الأهل والاقاليم والعاقل يعلم أن أمرك الايام يوم يزداد فيه فضيله وعلما ويكسب عدوه من الجن والانس كربا وغما كما قال منقيم مرة معنا أنه لا تغب عليك شمس يومك إلا وقد اودعت صادرك شيء من المحقول لا بد تعلم لا بد ان تتعلم لا بد ان تحفظ اي حديث فائده الى اخره بيتا الى اخره لابد من حفظ كل يوم شيئا ولو قليلا هذا فيما إذا تمكن بعد ذلك أما في البدايات على ما سبق تنبيه عليه في في في الحفظ ونحوه قال السادس أن يكرم اهل المدرسة التي يسكنها بإفشاء السلام وإظهار الموده والاحترام ويرعى لهم حق الجيره والصحبة والاخوه في الدين والحرفه لانهم اهل العلم وحملته وطلابه يعني يتعامل معهم بالاداب التي ذكرها المصنف فيما فيما سيتقدم مع اهل المدرسه كغيره ليس الحكم خاصا بالمدرسة ويتغافل عن تقصيرهم ويغفر زللهم ويستر عوراتهم ويشكر محسنهم ويتجاوز عن مسيء عن فإن لم يستقر خاطره لسوء جيرتهم وخبث صفاتهم او لغير ذلك فليرحل عنها يبحث عن ماذا عن ماوى اخر اذا وجد هؤلاء الذين يطلبون العلم فسق أو خبث أو نحو ذلك أو لا يعينه على على العلم هذا يبتعد عنه وهذا كلام العلم في ماذا فيما يتعلق بان ليس كل من طلب العلم صار صالحا وليس كل من تصدى العلم صار ماذا صار صالح بخلاف ما شائع عند كثير من الحمقلاء من طلبة العلم كل من مسك كتاب صار طالب علم صار ماذا من الفضلاء من الصالحين لا ليس هذا بدليل قد يطلب العلم وهو فاسق بل هو من افسق عباد الله تعالى فينظر فيه في حال في علمه وعمله معا فيحكم عليه أما لمجرد حمل الكتاب ولمجرد حفظ كذا وكذا من المتون صار ماذا صار من الصالحال الفضلاء هذا ليس بصواب هذا مخالف وكذلك فيما يتعلق بالعلم وتعليم العلم ليس كل من علم صار ماذا صار من اهل علم فضلا عن يكون ماذا من العلماء وكذلك فضلا عن يكون من الصلحاء القن بين مسالتين قال رحمه الله تعالى فليرتحل عنها ساعيا في جمع قلبي واستقراري خاطره لانه اذا كان لم يكن عنده من يعينه على العلم واشتغل به وهذا يتكلم وهذا يغتاب وهذا نمام وهذا الى اخره جاءت المشاكل وإذا جاءت المشاكل اشتغل بهم حينئذ يفكروا فيهم صباحا ومساء وإذا كان كذلك فلن يطلب العلم فلذلك ليخرج من هذه المدرسة ويشتغل به بنفسه وتحصيل العلم قال وإذا اجتمع قلبه فلا ينتقل من غير حاجة فإن ذلك مكروه للمبتدئين جدا مكروه كان شرعيا هذا فيه ايش قال اشد منه كراهيه تنقله من كتاب إلى كتاب كما تقدم فانه علامه على الضلال واللعب وعدم الفله يعني كما قرر لك سابقا ان من علامات الضجر ان ينتقل من ان من علامات الضجر ان ينتقل من كتاب إلى كتاب كذلك الانتقال من مدرسه إلى مدرسة وكذلك كما مره الانتقال من ماذا من علم الى علم ثم ذوقون طلبة علم ذوقون يحب ماذا يحب الجديد فلا بد ان ينتقل من كتاب الى كتاب من متن الى متن من معلم إلى معلم من مسجد الى مسجد من بلد إلى بلد يغير لان فيه ماذا فيه تجديد ونشاط يريد ان عند هذا المعلم فترات ثم ينتقل الى اخر يظن حصل علما ولو بقي عند معلم واحد ولو 10 سنين واستفاد وتعلم لكان خيرا له مماذا من هذا التنقل الذي لن يستفيد منه الا ضياع الاوقات قال رحمه الله تعالى السابع ان يختار بجواره إن أمكن اصلحهم حال هذا يتعلق ماذا بالسكنه سكن يعني الغرفه التي يختارها في في المدرسه يختار الجار الحسن وهذا عام ليس فيما يتعلق ماذا بالمدارس بل عام قال أن يختار بجواره يعني جاري في السكن في المدرسه ان امكن ان كان له طريق الى, إلي ذلك والا صار ماذا صار مضطرا اصلحهم حالا يعني أصلح الطلاب واكثرهم اشتغالا بالعلم يعني صاحب مما لا يكون لعابا واجودهم طبعا واصونهم عرضه ليكون معينا له على ما هو بصدده من الطلب والتحصين ومن الأمثال المعروفه عند العرب غيرهم في الادب الجار قبل الدار الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق يعني صاحب السفر قبل ماذا قبل ان تعرف الطريق والطباع سراقه طباع سراقه تاتي وتتساهل وتجالس هذا وذاك وتقول لا انا في امان لا طباع سراق يعني تسرق من حيث لا تشع من حيث لا لا تشع قال ومن داب ومن نعم ومن داب الجنس التشبه بجنسه يعني ده ماذا الذين يشتركون في أمر ما يعني طلب الذين يشتركون في أمر ما هذا صار عندهم قدر مشترك جنس واحد فهؤلاء يتشبه بعضهم ببعض بعض اكثر من غيرهم ولذلك الطالب العلم قد يأخذ ادب السيئ من طالب آخر ولا يأخذ من عامي لانه يتشبه بما هو من جنسه اكثر من التشبه بما هو من خارج الجنس هكذا الذي يكون فاذا جلست مع كل من هب ودب يريد ان اخذ منه الكثير وكثير من حيث لا تشعر واذا كنت صاحب همة عالية فلا تجالس إلا من هو مثلك أو اعلى منك اما من هو دون هذا ضرر عليك هذا سيفسدك هذا صاحب ساحب كما يقال هذه مساله مل... <تصفيق> الذات فقطعا ماذا سيجرك نتكلم وجلسه قليل الاخرين معلوم هذا لا يحتاج الى, إلى تنبيه <تصفيق> قال والمساكن العاليه لمن لا يضعف عن الصعود اليها اولى بالمشتغل واجمع لخاطره اذا كان الجيران صالحين وقد تقدم قول الخطيب أن الغرف اولى بالحفظ يعني العالية وأما الضعيف الذي لا يستطيع ان يرقى مصعد نحوه والمتهم يعني المرمي بالتهمة ومن يقصد للفتيه والاشتغال عليه في المساكن السفليه اولى اولى به متهم هذا قد يكون طالب علم ماذا لو وضع في في طابق علوي قد ينظر الى الناس صراو وتهم هذا لا يرفع فوق هذا يجعل اسفل هذه مصيبه اذا كان طالب علمه كذا <تصفيق> قال رحمه الله تعالى والمراقي التي تقرب من الباب أو من الدهليز او لبي بالموثوق او التي تكون ماذا داخل داخل المدرسه عندكم فيه ما يشبه بالدرج ونحو داخل المدرسه كيف يصعد الى الطابق العلوي لبي مثل هذه السلالم التي تقرب من الباب أو من الدهليز الذي هو الممر اولى بالموثوق بهم يعني الذين ماذا الذين يوثق بهم من طلبه العلم منظر مصنف هذا منصف مصنف هذا عالم منصف لم يحكم على الطالب لكونهم طالب بماذا بالعداله مطلقا ولم يحكم عليهم بالصلاح مطلقا بل هذا متهم وهذا إلى اخره في تفصيل لابد من هذا النظام ولو كان الناس اليوم على هذا المنوال لسلمنا من كثير من الفتاوى الشاذة والخروج عن عن الجاده كل من تصدر كل من خطب كل من أم كل من صلى كل من لبس البيض كل من اخذ شهاده كل إلى اخره كل كل إلى اخره فهو صالح عالم زاهد الى اخره وضعت له الاوصاف كذا نتيجه ماذا نتيجه جهلهم بمعرفه التمييز بين العالم وغيره وهذا طلاب العلم فيه ليس العام العام قد يعذرون يلتبس عليهم الأمر لكن طلبه العلم على هذا قال هذا عالم هذا دكتور هذا متخصص قال والمراقب الداخلة التي يحتاج فيها إلى المرور بعرض المدرسة اولى بالمجهولين والمتهمين والا اولى لا يسكن المدرسة وسيم الوجه أو صبي ليس له فيها ولي فقط وان لا يسكنها نساء في أمكنة تمر الرجال على ابوابها او لها قون جمع قوه نافذه ونحوها تشرف على ساحة المدرسة هذه كل باب محاذير وقد يفهم من كلام المصنف ان ان المدارس كذلك قد ينذر فيها ماذا النساء الله وكلامه بمعنى ماذا انها لا, لا تنزل إلا في في, في موضع تكون مصانة عن رؤية طلبه أو يحتمل ماذا أن ان يكون الطالب متزوجا حينئذ ينزل بأهله قال وينبغي للفقيء الا يدخل إلى بيته من فيه ريبه أو شر او قله دين هذا ليس الفقيه فقط هذا كل مسلم كل مسلم لا تصاحب الا مؤمنا هذا الاصل لا تدخل انت عند من هو مشكوك في وكذلك لا لا تأذن له بان يدخل بيتك لا هذه ولا تلك فتمنع النوعين لماذا لأن سلامة مطلوب من العبد أن يسلكها نطلبها فإذا كان كذلك صاحب الريبة والمتهم اذا دخلته بيتك حينئذ يلصقوا بك انت اذا مشيت مع انسان فاسق وانت تمشين حينئذ المرء على دين خليله ماذا سيظل بك الناس اذا انت يجب عليك ان تدرى الطعنه وتصون عرضك بي بنفسك قال والا يسكنها قال وينبغي للفقيه وينبغي للفقيه الا يدخل إلى بيته من فيه ريبة أو شر أو قلة دين ولا يدخل هو يعني الى بيت من فيه ريبة أو قلة دين هذا عاصل المطر ينبغي ان يعتني به طالب العلم الا يصاحب إلا صالحا فإذا كان عنده ريب متهم عنده كذب عنده نفاق عنده إلى اخره هذا يهجر يترك لا لا تجلس معه اصلا ولا تصاحبه ولا تصادقه فضلا عن تدخل بيتك او ان تدخل بيته قال ولا يدخل إليه من يكرهه أهلها يعني مدرسه أو من ينقل سيئات سكانها أو ينم عليه أو يوقع بينهم أو يشغلهم عن تحصيله ولا يعاشر فيها غير اهلها ولا يعاشر فيها غير اهلها قال الثامن إذا كان سكنه في مسجد المدرسة أو في مكان الاجتماع ومروره على حصره وفرشه حصر الفرش بمعنى فليتحفظ عند صعوده إليه من سقوط شيء من عليه يعني سيدخل يتجاوز مثلا المسجد هذا تجاوز شخص الى من باب الى باب ومع نعله يريد يبغي ماذا أن يتحفظ من أن يسقط شيء من النعل احتمال ان يكون فيه شيء أن يكون فيه شيء فيتحفظ أن يسقط شيء على على الحصره والفرشه قال رحمه تعالى فليتحفظ عند صعوده إليه من سقوط شيء من عليه ولا يقابل بأسفلهما القبلة ولا وجوه الناس ولا يقابل باسفلهما القبلة يعني ان عليه باسفلهما القبلة بمعنى ماذا لا يجعل اسفل النعلين متجها للقبلة هذا يحتاج الى نص ولدت بعض العامه الان يولد نعلا مقلوبا اصلحه كانه لا يكون على جهه السماء هذا من باب الادب الشائع عند الناس لا أشكال في لكن هل هو شرع ليس بشرع البتة قال ولا وجوه الناس ولا ثيابه بل يجعل اسفل احدهما الى اسفل الاخرى بعد نفضهما يعني يجعلهم متقابلين أسفل النعل اليمنى واسفل النعل اليسرى متقابلين يضم بعضهما الى بعض ولا يجعلهم جهه واحدة ولا يلقيهما إلى الأرض بعنف يضربها كذا الارض كما يفعل بعض الناس <تصفيق> هذا وخالف للادب قال ولا يتركها في مضنه مجالس الناس والواردين اليه غالبا كطرفه الصفه بل يترك طرف الصف المراد به ما يعد للجلوس ما يعد للجلوس بمعنى انه ياتي فكما لو كان في في مجلس ويضعها على طرف وياتي الصبي فاحمله على على الفروج قال بل يتركها إذا تركها في اسفل الوسط ونحوه ولا يضعها تحت الحصور في المسجد بحيث تنكسر يعني سابقا هذا الحصر تكون ماذا تكون من جديد ونحوه لو وضعها تحت عصر قد ينكسر الحصير وإذا سكن في البيوت العليا خفف المشي والاستقاء عليها لا يسلق بقوه عوف ووضع ما يثقل أو ووضع ما يثقل كي لا يؤذي من تحته وإذا اجتمع اثنان من سكان العلوي أو العلوي واذا اجتمع اثنان من سكان العلوي أو غيره في الدرجة للنزول بدا اصغرهما بالنزول قبل كبير يعني سلم درج نزل اثنان فعين اذا أكبر من الاخر فعين من الذي يسبق الثاني هل الكبير يبدا او الصغير قال لك المصنف بدا اصغرهما بدا اصغرهما بالنزول قبل الكبير قبل الكبير يعني يسبق اول من الصغير لانه لو تأخر تاخر الصغير صار فوق الكبير. وهذا لا يحصل لابد ان يكون ماذا أن يكون عكس قال والادب للمتاخرين ان يلبث ولا يسارع بالنزول إلى أن ينتهي المتقدم إلى آخر درجه من اسفل يعني ينتظر فوق حتى ينتهي من الدرج ثم بعد ذلك يشرع هو فإن كان كبيرا تاكد ذلك وان اجتمع في اسفل الدرجه للطلوع تاخر صروما يعني عكس ليكون الذي يسبق إلى طلوع ماذا الكبير ليصعد اكبرهما قبله هذه الادابه قال التاسع الا يتخذ باب المدرسة مجلسا بل لا يجلس فيه إذا امكن إلا لحاجة هذا المدرسه والبيت كذلك لا يجلس عند بيتي هكذا يجلس على السيارة نحوه او على الدرج والناس تذهب وتاتي هذا ليس بلا اياكم الجلوس بالطرقات هذا منها فالمدرسه لا يجلس ماذا لا يجلس عند بابها إلا لحاجة ماسه بل لا يجلس فيه إذا أمكن الى لحاله أو في ندرة لقبض يعني وقع في نفسه قبض يعني ملل اراد ان ينشرح صدره فبقي لا اشكال او ضيق صدر ولا في دهليزها وهو مر معنى ما بين الباب والدار الممر ولا في دي ولا في دهليزها المهتوك الى الطريق على المفتوح فقد نهي عن الجلوس على الطرقات حديث مشهور اياكم الجلوس بي واياكم الجلوس على الطرقات وهذا منها أو في معناها يعني الجلوس على الممر لا سيما ان كان ممن يستحيى منه أو ممن هو في محل تهمة أو لعب ولانه في مظنه دخول فقيه بطعامه وحاجته فربما استحيى من الجالس أو تكلف سلامه عليه وظيم ظنه دخول النساء من يتعلق بالمدرسة ويشق عليه ذلك و يؤذيه ولان في ذلك بطاله وتبذل يعني لا يجلس على الباب مطلقا سواء كان على المدرسة أو على المسجد أو كان كذلك في في بيته لماذا لان ثم الضررن يتعلق بي بغيره ثم امراه تاتي وحدها ثم امراه تاتي مع زوجها والزوج لا يريد أن يمر بي بين الناس اذا هذه مفاسد وتلغى قال ولا يكثر التمشي في ساحه المدرسه بطالا من غير حاجة إلى راحة أو رياضه أو انتظار أحد ويقلل الخروج والدخول ما امكنه يسلم على من بالباب اذا مر به لا يكثر التمشي في ساحه المدرسه بطالا من غير حاجة اذا كان ثم حاجه من أجل أن يتروض وان يحرك نفسه ولا باس واما دون حاجه فلا قال ولا يدخل ميضاتها العامه ميضاتها هذا المرض به محل الوضوء العامه يعني المفتوحه للناس ليست خاصه بي بطلبتي عند الزحام من العامه الا لضرورة الا لضر لما فيه من التبذل يعني الامتهان مشاركه العامه في هذه المسائل يعتبروا من الامتهان ويتانى عنده اعراض الكنيف إذا جاء عند الكنيف يتانى عنده ويطرق الباب إن كان مردودا طرقا خفيفا ثلاثه ثم يفتحه بتانن ولا يستجمر بالحائط جدار فينجسه ولا يمسح يده المتنجسه بالحائط أيضا كلها آداب ليست خاصه بطلبه المدارس انما هي عامة فتؤخذ عن اين بماذا لا تؤخذ من هذا الم... هذه المضار انما تنظر في الاداب او الكتب المؤلفه في الاداب الشرعيه الادب الشرعي الموفل الحبابي قال العاشر ألا ينظر في بيت أحد في مروره من شقوق الباب ونحو هذا في مدرسة يعني الطالب لا ينبغي ان يفعل ذلك هذا ليس خاصا بالطالب هذا عام لولا يلتفت اليه اذا كان مفتوحا وان سلم سلم وهو مار من غير التفات يعني لو مر ببيت أو غرفة وهي مفتوحه الباب لا يلتفت هذا لا لا ينبغي وانما يسلم بصوت يرفع صوته قال ولا يكثر الاشاره إلى الطاقات عن النوافذ لا سيما ان كان فيهن نساء ولا يرفع صوته جدا في تكرار أو نداء أحد أو بحث ولا يشوش على غير رفع صوتي مره معنى ماذا أنه محظور في الاصل هذا الاصل فيه وليس من من الامور اللائقه به بطلبه العلم ولا بغيره حتى عامه المسلمين لا ينبغي أن ان يرفع صوته النسيمه في الطرقات ونحوه بل يخفضه ما امكانه مطلقا النسيمه بحضور المصلين أو حضور اهل الدرس قال ويتحفظ من شده وقع القرقاب القف هذا النعل اتخذ من خشب وشراكه قالوا يكون ماذا من جلد لنحوه حاشب اذا مر به ومشى حينئذ ماذا يظهر صوتا حينئذ يتحفظ من شدتي رأي وقع القلقاء والعنف في إغلاق الباب وإزعاج المشي في الخروج والدخول والصعود والنزول وطرق باب المدرسة بشدة لا يحتاج اليها وندائما باعلى المدرسة من أسفلها إلا ان يكون بصوت معتدل عند الحاجه فلا باس به كلها واضحه بينه واذا كانت المدرسة مكشوفة إلى الطريق السالك من باب أو شباك تحفظ فيها من التجرد عن الثياب يعني كان في في غرفة وكانت هذه مطله على على طريق النسيم اذا كان في في السفلي حين إذا كان يخلع ثوبه او يخلع رأسه ونحو ذلك يراه الناس الماره حينئذ يتحفظ انتبه لذلك قال وإذا كانت المدرسه مكشوفة إلى الطريق السالك يعني الذي يسلكه الناس الماره من باب أو شباك ونحوه تحفظ فيها من التجرد يعني الثياب وكشف الراس الطويل من غير حاجه كشف الراس كان عندهم معيبا اعتبروا من خوارم المروءه هذا يختلف الصواب انه يختلف اختلاف البلدان والاحوال والعصا قد يكون في بلد والزمان ليس من ليس من خوارم المروءه فلا اشكال فيه حينئذ اللبس لا يكون فيه باس اما اذا كان في بلد يكون المشروع فيه انه ماذا انهم الخوال المروءه فيعتبر اذا هذه تتبع خارم المروءه ليست مضطره به كل زمان ومكان قال ويتجنب ما يعاب ما يعاب كالاكل ماشيا وكلام الهزل غالبا كلام الهزل المزح الذي لا يكون فيه فائده غالبا اما اذا مزح احيانا فلا باس به واذا ضحك احيانا كذلك لا باس به قال والبسطي بالفعل يعني بالمزح به بالفعل قد يكون بالكلام وقد يكون به بالفعل الفعل هذا قد يولد امورا لا لا تحمد عقبها قال وفرط التماطي يعني التثاقف في المشي والتمايل على الجنب والقفا والضحك الفاحش من قهقهته ولا يصعد إلى سطحها يعني المدرسة المسرفه من غير حاجه كل هذه آداب وهي عامة ليست خاصة بما ذكر المصنف لكن الأولى أن يتحلى بها طلبة العلم ودراسته وفهم أدلتها ونحو ذلك كلما ما اخذ من الكتب المعتبره الحادي عشر أن يتقدم على المدرس في حضور موضع الدرس اذا كان ثم درس فمن ينتظر الثاني هل المعلم يجلس ينتظر الطلاب أو بالعكس فمن سوء الادب قله الادب أن يجلس المعلم ينتظر الطلاب وانما العكس هو الصواب قال أن يتقدم يعني الطالب على المدرس في حضور موضع الدرس لماذا لان هذا مخالف للادب ثم كذلك هو مخالف لما علم استقراره اولا أن الاشتغال بالعلم هذا مقدم على غيره لانه انت اخر إما لطاعة او غيرها اولى انت اخر عن الحضور وجلس بعد المعلم انت اخر اما ان يشتغل بطاعته او غيرها ما مكانه الطاعه حينئذ فوت جلوسه مع المعلم عرفنا أن الجلوس في حلقات العلم والمعلم والكتب كل هذا يعتبر ماذا من تعظيم الشرع فليس لذات المعلم إنما هو لمكانه الشرعي فاذا كان كذلك وحينئذ إذا اشتغل بطاعه عن الحضور فقد قدم ما هو مفضول على ما هو فاض وان كان يشتغل بغير الطاعه فهو احمق فهو, فهو أحمق احمق يكون النظر به بهذا الاعتبار قال ولا يتأخر إلى بعد جلوسه وجلوس الجماعه هذه مفسده أخرى فيكلفهم المعتاد من القيام ورد السلام يعني هذا قد يكون فيه في السابق انه اذا اجتمعت طلبه على المعلم وجاء الطالب متاخرا واحتاج الى السلام والمصافحه ونحو ذلك فاحتاج ان يقمله الطلاب نحو ذلك على العاده القديمه هذا مهجور اليوم قال وربما فيهم معذور فيجد في نفسه منه ولا لا يعرف عذره وقد قال السلف من الأدب مع المدرس أن ينتظره الفقها ولا ينتظره هذا من الادب من التي ينبغي العنايه بها ولا يشتغل لا بصلاه ولا بغيرها ولا لا بصلاه ولا بغيرها حين اذا تعارضت الصلاه مع البقاء في الحلقه قبل المعلم قدم ماذا قدم البقاء لانه علمنا قاعده عندنا ماذا أنه أن جميع النوافل ليست مقدمة على ماذا على العلم فالعلم مقدم جملة وتفصيلا وإذا كان كذلك فلا يشتغل بماذا بطاعه سواء كان سنة تعتبر مكملة للصلاه او أو يعني قال وينبغي أن يتعدم في حضور الدرس بأن يحضره على احسن الهيئات واكمل الطهارات كما مر معنا وكان الشيخ أبو عمر بن يقطع من يحضر من الفقهاء الدرسة مخففا بغير عمامة أو مفكك ازرار الفرديه يعني نوع ثوب إذا جاء الطالب على غيره وهو فقيه على غير المعتاد بان جاء بغير عمتي قطع الدرس ففزجره وكذلك اذا جاء مفتوح الازرار فحينئذ قطع الدرس سواء ولماذا لما كانت هذه الاداب كلما كمل الطالب في تلبس بها وتحقيقها فهو اكد في التحصين واهل العلم لما يذكرون هذه المسائل ليس المراد أن يعظموا لي لذواتم لا وانما كل ذلك تبع لي لتعظيم العلم قطعا لا ينبغي أن يكون ثم شك في أن من عظم العلم عظم العالم وعظم مجلس العلم وعظم الكتاب إذا كان عندك خلل في هذه الثلاثه من حيث التعظيم والتعامل معها فتاكد تيقنا أن عندك خلل في ماذا في معرفة قدر العلم هذه كلها متلازمه ولذلك العلم قاطبه ما كتب أحد في هذه المسائل إلا وذكر ما يتعلق بالعلماء وليس هذا لذواتهم وانما لما يحملون من العلم وكذلك حلقات العلم نجتمع على ماذا على أكل وشرب أو على علم شرعي منسوب إلى الى يعني وحي من السماء حري لذ من تعظيم مجالسهم هذه الاداب كلها من رعاها وتحقق بها حنين هو أحرى واجدا أن ينال العلم وأما من يفرط ومن يتعالى على المعلم أو على الكتب او على حلقات العلم فسيحصل عنده من النقص بقدر ما حصل من من النقص قال ويحسن جلوسه واستماعه وايراده وجوابه وكلامه وخطابه ولا يستفتح قراءة والتعوذ قبل المدرس وهذه كل مرة معنا واذا دعا المدرس اول الدرس على العادة أجابه الحاضرون بالدعاء له ايضا وكان بعض اكابر مشايخ الزهاد الاعلام يزبر يعني يزجر ذلك ذلك ويغلط عليه قال ويتحفظ من النوم والنعاس والحديث والضحك غير ذلك مما تقدم في أدب المتعلم ولا يتكلم بين الدرسين إذا ختم المدرس الاول بقوله والله اعلم إلا بإذن منهم يعني كما ثم, ثم دروس متواليه بعضها يتلو بعضا فإذا سكت عن الأول لا يظن الطالب هذا انه في فسحه اذا سيتكلم طالب علم اذا احب الكلام هذه طامه عنده يعني باغي طالب علم يتحلى بالسكوت لو جلس مع طالبة علم يتحلى به بالسكوت لما مر معنا اما كلما وجد فرصه واذا به اما يخرج جواله ويتكلم اوما يجد شخصا بجواره فيتكلم ينفس عن نفسه <تصفيق> هذا كله دليل على ماذا على انه لم يدرك حقيقة العلم ولا حقيقه التعلم قال رحمه الله تعالى يزبر ذلك ذلك ويغلط عليه قال ولا يتكلم ولا يتكلم بين الدرسين إذا ختم المدرس الأول بقوله والله اعلم الا باذن منه ولا يتكلم في مساله أخذ المدرس الكلام في غيرها لا يرجع إلى الوراء ولا يتكلم بشيء حتى ينظر فيه فائدة وموضعا يعني هل هو مفيد أو ليس بمفيد عرفنا ان السؤال احيانا ثانيا قد يسال ويندم على سؤاله لأن السؤال هذا يكشف عن عن العقل المعلم معلم كاسمه هو أعلم منك واذكى منك هذا الأصر فإذا سألت سؤالا حين يعلم أنت على اي على اي وزن وحجم من من عقل فانتبه وكذلك الموضع في محله متى تسأل ويحذر الممارات في البحث والمغالبة فيه فان ثارت نفسه لجمها بلجام الصمت والصبر والقيام لما روي عنه صلى الله عليه وسلم ان ترك المراء وهو محق بين الله له بيت في اعلى الجنه ومر معنى ذلك فان ذلك اقطع الانتشار الغضبي وابعد عن منافره القلوب الاصل فيه المناظره والمجادله الاصل فيه البعد هذا الاصل إلا من غلب على ظنه صلاح قلبه ونيته بذلك وكان أهلا لان يناظر وكذلك الذي يناظر كان أهلا وامما جاهل يناظر جاهلا او احدهما جاهل والاخر يكون عنده شيء من العلم هذا من الامور المنه عنها عند عند السلف ذلك قال ويجتهد كل من الحاضرين على طهارة القلب لصاحبه وخلوه عن الحقد وان لا يقوم وفي نفسه شيء منهم وهذا بينا ان الاصله طهاره القلب ولو علم الطالب أن طهاره القلب والعنايه بتزكية الناس هو الأصول الاصول في المنهجيه لكفاه عن كثير لانه إذا اصلح قلبه مع الله تعالى ووفق واذا وفق حينئذ الله عز وجل دله ويسر له الامور حينئذ خلاصة ما يمكن أن يقال فيما يتعلق بالمنهجية ونحو ذلك ان المنهجيه تحتاج إلى الى توفيق من السماء وهذا لا يحصل الا بماذا الا بطهاره القلب فلو اعتنى بطهره قلبه وتزكيه نفسه لحصل له الكثير والكثير قالوا اذا قام من الدرس فليقل ما جاء بالحديث سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فاغفر لي ذنبي انه لا يقرض الذنوب الا ان تمر معنا ذلك والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين